وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّبَ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُونَ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 ليس ذلك بقادر على أي